يرل هو الحبيب الهادي وهو الشافي ومصدر الامداد يرل وجوده الحبيب الهادي تحنوا اليك يا شمس الهدى ناول طورك للمشوق الصادق تحنوا اليك يا شمس الهدى ناول طورك للمشوق الصادق أنت الشفيع المرتجا ووسيلتي انت الضياء للحاضر او الماضي سر الوجود هو Habibi Allah